وَمَا أَنزَلَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن دَعْرِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَت إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خامدون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 وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ ومن أنفسهم, وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ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 للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مِنْ لِمَا يَرْكَبُونَ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إلى حين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 فَالْيَوْوممَ لا تُفْنَمُ نَفْسُون شَيْئَون وَلَا تُجِزَونَ إِللاا وَلَا تُجِزَونَ إِللاا مَاكُم تُمْ تَعمللون إِ أَصْحَابَ الْ الجََّةِ فِي شُغُلم فَكِهون هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ على الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وَامْتَازَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ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 هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخطم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم, وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا فَمَا اسْتَطَاعُوا مضيا وَلَا يَرْجِعُونَ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 وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم, فإذا أنتم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مُقَادِرًا عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ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 بسم الله الرحمن الرحيم فالصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحدة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 لا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِيَابٌ سَاقِبٌ فِاسْتَفْتِيهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إنا خلقناهم من طين لا زبر بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين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 وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ أَحْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَهُمْ لا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنْ لَكُم كُنْتُمْ تَأْتُونَ لَنَا عَلَى الْيَمِينِ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سلطان بل کنتم قوما طاغین فحق علينا قول ربنا إنا لذائخون فأغويناكم إنا كنا غاوین فإن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 وَيَقُولُونَ أَنَّ لَتَأْرِكُونَ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ بَجُنُونٍ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ مُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهم بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إن لكان لي قرين يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَأَى فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كد لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن إلا موتتنا, إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم إن هذا لهو الفوز العظيم لِمِثْلِ هَذَا لِمِثْلِ هَذَا فَلِعَامِلِ الْعَامِلُونَ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً انها شجره تخرج في اصل الجحيم طلعها كانداء طلعها كانه رؤوس الشياطين فانهم لا آكلون منها فإنكم لا منها فإنكم تأكلون منها فإنهم لآكلون منها فبالعون فإنهم لآكلون منها فإنهم لآكلون منها فإنهم لآكلون منها فبالعون منها البطون نوشن تمند فإن لهم عليها لشوبا من حبيب ثم إن برجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا وَ ق ظلَّ قَضلَهُمْ أَكثَر الأأَووَّلين وَل قَدَ أَسََّ فِي مُذِرين فَظُرَكَيفَكَانَ عَاقِبَةُ الْ المُذَرين إِلَّا عِبَدَ اللهَِّ المُخصين وَلَقَدْ نَادَىٰ نُوحٌ فَلَنَعْمَلَنَّ مُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إن ذا كذلك نجز المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم بأغرقنا الآخرين وإن لم شيعتي إِذْ نَادَى رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۖ أَأَنَا إِلَٰهٌ عَدُونَ اللَّهَ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ نک بیل بی لڑبی فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ سَرَى إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ أَقْبَلُوا إِلَيَّ يَزِفُّونْ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَلْحِثُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعَمَلُونَ قَالُوا بِنُوا لَهُ بُنْيَانًا قَالُوا بِنُوا لَهُ بُنْيَانًا فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً لَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ, فانظر مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ قُلْ يَا أَبَتِ فَعَلْ مَا تُمْرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَهُۥ لِلْجَبِينِ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 وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ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 فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ صَغِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حين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 إِلَّا مَن هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَقُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ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 وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ على الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 وانطلق الملأ منهم انمشوا واصبروا على آلهاتكم ان هذا لا شيء يوراد ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا ان هذا الا زِين عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَتِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَم لهم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 وَثَمُود وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابَ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِهِمْ وَمَا يَنظُرُهَا أُولَئِكَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا إِنَّ صِفَتًا وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوْقِ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَنِيدِ إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب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 عثمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا واهدنا الى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال فقال أكفل ليها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّكَ فِيرًا مِنَ الْخُلَقَاءِ لَيَبغي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلا, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّه فاستغفر ربه وخر راكعه والا مب فغفرنا له ذلك وان له عندنا رزقا وحسن مآب يا داوود ان لا اجعلك في الارض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 يَتَدَبَّرُونَ آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَابِدُونَ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ أُرِيدَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي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 هَذَا عَطَاؤُنَا فَمْنٌ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَذُلْفَا وَحُسْنَ مآبٍ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ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 إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّهُمْ أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرِ اسْمَ عِيلًا وَلَيْسَ عَوذا الْكِفْلُ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنًا مَّآبًا جَنَّاتِ عدن فَتَحَتَ لَهُمُ الْأَبْوَابَ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر ومآب جهنم ما يصلونغا فبئس ملجأ هذا فليذوقوا حميم وغساق وَاخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّ لَهُمْ صَالًا نَارٌ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ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 وَمَن سَمَوَاتِ وَالارضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَاءِ إِذْ يَخْتَصِمُونَ نمن ربل مرکز پند شوقین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 قلَ رَبّ فَأَظِرنِي إَِا يَوْم يُ بَثُون قَالَ فَإِنكَ مِنَ الْمُفَرين إِلَ يَوْومِوقَتِ الْمَعلُون قَالَ فَ بِعِزَّتِكَ ل أُغْويًَا لهُم أَجمَعين إِلَّا عبَادَكَ مِنْهُ مُمُخْلَسين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 خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مسمى ألا هو العزيز الغفار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 ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور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 ان مَن هو قانت انا لليل ساجدا وقائما يحذر الاخرة يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اول الالباب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 من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد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 اولائك في ضلال مبين الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ذَٰلِكَ يُشْعِرُ مِنْ جُلُودِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ بَتَّلِينَ جُلُودَهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ فَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سَوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِم فَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 ضَرَبَ اللَّهُ مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون قَّ إنكُ يوومَ القياامَةِ عندَ رَبّكُ تخ